إ ن ك لن ت خ ر ق ا ل أ ر ض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها لا تجعل مع الله إ ل ه ا آ خ ر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا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 قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعضا النبيين على بعض واتينا داود زبورا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 أ ف أ م ن ت م أ ن يخسف بكم جانب البر أو, او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا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 لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا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 إ ذ أ و ى ا ل ف ت ي ة إ ل ى الكهف فقالوا ربنا رب السماوات و ا ل أ ر ض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا إ ذ ا ش ط ط ا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 ذلك من آ ي ا ت الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا آ ت ن ا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إ ن ه م ف ت ي ة آ م ن و ا بربهم وزدناهم هدى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 هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آ ل ه ه لولا ياتون عليهم بسلطان بي ن فمن أ ظ ل م ممن افترى على الله كذبا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 وان الساعه لا ريب فيها إ ذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابلغوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه, ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم إ ل ا قليل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 وقل عسى ان يهدين ي ربي لاقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ث ل ا ث م ا ئ ة سنين وازدادوا تسعا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 واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل, وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آ ت ت اكلها ولم تظلم منه شيئا